وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْتَدِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّا يُفَتَّكُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَوْفِ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَوْرَؤُسَهُمْ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 وذاقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق واكن من الصالحين